شايف حد حصري والقلب حاضر ساد.com حضورنا يلغي وجودك مالكش لازمه ومظبوط مدين في المية اصيل شارب رجوليه لو حق مره مرة فاتك انا مستنيك في المنصورية مش جدع يا حبيب الاصل يا خسيس عملتك بغلاوه يا خسيس. وحبايبنا في وشنا واعداء في ضهرنا ولو جمعتنا صدفة بتجيبوا ورا مننا شيش كل لما من بالدب الخاص تشربوا حتى الخروجات يا عيوني جت من رزق تصدقوا ما فاضل غير تجوا تفتشوني يلا بسرعه عشان تلحقوا حصرياً على موقعنا Rabba hai rabba يا لبخه عارفك عيل بخاخة بتوقح دفتا وتلبخ ومعطيها بواخة يلا عمرك ما حتسترجل وحتفضل دايما عيل حتى النسوة نبيت غير منك يفضح يا مناي